فكلا من حيث شكتنا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوصل من الشريفان يمجي لغنا ما يريع من فوقاتنا وقال من رَبُّكُمَا يا ربكنا عن هذه أَن إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاصم رماثين من يدكنا وضينا ولما ضاق الشجرة سببت لهم الزوء آتونا وقصفان عليهم من ورق الجنة ونازعوا ربونا ألا ننهتم معنى تلكم الشجرة وأقول من إن الشيطان لكم عبد قال ربنا ذرمنا أنهتنا وإن لم تقتلنا وترحمنا لنكوهن من الساسرين لأصل الأراضي <تصفيق> إن <تصفيق> إخواني <تصفيق> سنقضي <تصفيق> ان الإنسان الانسان المزدوج باتجاهين نصفه علوي ونصفه ارضي نصفه رباني ونصفه حيواني نصفه طيني ونصفه علوي فالجانب الجانب الذي يغلب ويرحق الإنسان به إذا غلب جانب الشيطان كان مع الشيطان في نارجان وإذا غلب جانب الروحي الرباني العلوي الملائكي كان في مصاف الملائكة في الجنة إن شاء الله المهم الله سبحانه وتعالى لما خلق هذا الإنسان خلقه ليكون خليفه في الأرض ولا بد من التدريب العملي على القيام بهذه المهمه لا بد ان يمر بالتدريب فموسى عليه الصلاه والسلام ما ارسله الله الى فرعون حتى دربه على السلاح دربه لا بد من التدريب العسكري لا بد من الجنديه اذا قالوا ان كنت تقول نعم إذا خلصت الفلوس تريد اجي هنا اذا خلصت الفلوس تجرى مزيئا أنا عندي والدي وكان أخدم على الاستكتاجي وانا مريد وكذا وعدت شهادة طبية كذا فأنت مجرم أنت من أكبر المجرمين وأطبع في فسوى قرآنية ربانية لأن السلاح والضرب بالسلاح واجب على كل مؤمن مؤمن أن يتعلم لاحظ الزمان الماضي الرسالة يقول هنك أعلم الرمي. وقل رنوا فإن اباكم رامية او بني اسماعيل فان اباكم كان راميا وعلموا اولئك السباحه والرمايه الجنديه واجبه موسى عليه الصلاه والسلام ما ارسله الله الى سرعه القلق اعتقل انه مسك به من يقيه ودربوا عن الشيطان حينما يلقي أمام العدو يعرف يضرب ويعرف يخذ يعرف الكر والفرق أما العمل سيديش في النصراني ويضيّح في النصراني هكي لاطا شو يسعمل ليه فرس تبقى ليه من السعر وأعدّ لهم ما استدعثم من قوة ما استدعثم من قوة حتى القوة الأخلاقية، القوة العلمية، القوة التربويه القوة، آه، القوة في الكريتر، القوة على ضرب السلاح، وخلف ذلك، وعندنا أمرين بس خل في طن كان في الزمن واليوم الدبابات والطائرات والو والقوة ساعة وكذا إلى آخره، وحكثر لان لأن سبحان الله ما الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة هناك مناطق لا في أسيا ولا في أوروبا ولا في أمريكا لا تتصلق كلها بالخير إلى الآل لا بدنا يتسجي ليش؟ ترهبون به عدو الله ولا قصكم الباريحة المؤمنين بغنبونه إرهابيا أنه لم كي يعني. يعني كي كي لا كي وصنوا المؤمن بأنه إرهاب يعني عيب. خصوا يكو إرهابي ترهبون به عدو الله وستكونوا ارهابيين ونرهب عدو الله ونحدث في قبل الرعب والفزع والغوط بالتدعيم ونسيكون عنه في المرهب في المرهب نعم نحن ارهابيون دي نص كذا يا ربنا يا أخي الكريم آدم عليه الصلاة والسلام ما أنزله من الأول مرة قلنا فيما سبق الله قلني جعله في الأرض ما في السماء ما في الجنة؟ نجعلهم في الأرض. ما يدخلون عقب. قال الأرض. ولكن على في, في الأرض لا يدربه. الجنة ويمروا إلهم ايش إيش يضرب؟ يتعالى على الشهوات وعلى الرغبات وعلى الملذات وعلى الأرض وعلى شهوات الأرض. إيش بس يتعلموا يضرب يغلب الجانب الروحي الجانب العلوي الجانب الرباني جدنا ربنا جدنا لله. ما جدنا شبع لا بقدر انسد فعلم منطقه المنطقه الجائزه ها المنطقه المباحه ومنطقه المحظوره الامر منك منطقه المحرمات زين وشرب الخمر الى غير كل ما والله وهذا مباح مباح كذا مو كذا هو كذا مو محظور الله لا بقدر انسد فليش حد يكون هو حاكم في هو الحاكم مصدق رضا الله الجنة والعمها نظر الى وجه الله نفس الزينة نفس الخر ليش شهرة ساعة ورة تكمل كل نتا من أسفر الحضر إلا كيف لا ما سيجري ما هذا هذه هذا سدري ما تمثل فيه شي شجرة شجرة سنعي شجرة الحضر سواء الشجرة بس كن عمسة وزوجة الجنة وكلها من حاجر شو كل ما في الأرض يوم المباحات لا حصر لا و المحذورات معدودة إذا شيل نعدها من واحد اثنين ثلاثة أربعة خممس تعدد محذور محذور لا لا الميزة حوز عليكم الميزة والدم ولحم الخنزير وما إلا غير ذلك كل دخل في الميزة وحقيقة دخل في الميزة ولكن كم بالصلاة معها الواحد ولا دخل في الميزة والمباح كل شيء مباح ما في الأرض لكم خلق لكم كل شيء فهذا المحظور يتبثل في شجرة فالوالا لا في شجرة انا قلنا ما يهمنا في شجرة هنقولي ماذا تكرر فقط نتكيد من أولئك اللي بغينا نبه إليه هو كما قلنا أول مرة وقلنا في الدرس السابق ها هناك الثغرة هذه الجهة الحظر في الإنسان جوابك لها عندك جوابك داخلية هذه الحفلة يريدوا سبحان الله وشان يخلق لنا هذا عنده جواد فنصاب إلى الشهوات ولكن بين العواقب وبين المحرضات وحذرت يا سماية زين الله شحب الشهوات من النساء والكثير والقناتين مكنترا والتاب الفط والصد ظاهر والخير مستو من عمله هذه الشهوات نجبتها بالذن التي تبحث لا للظلم. عندك شعوذة ايش؟ شعوذة شعوذة الفرج سبحان الله شم شعوذة نظمها ما قال ليش لا مسجّد زوج مثل النصرانية لا جميس في الكنيسة ما تزوج حرام على الجوزة خلاص واللي ذاك يوقع في الزينة الإنسان وريشة اللي كيف على أهل الكنيسة في الزينة ما له على أهله ما ما هو ضرر حرج حرج بره المسجد ورا قراص عندي ويعني المصاويل يتركوا الكتاب داخل الكنيسة وواحد يعني كتب كتابا كتابا يعني جميلا وأفصح كل يعني ما يسغرسك بالبابوات وال يعني الق القصاويصة وهذا كل كل ما يلقى في يعني والذبح والصقل والثقل تمسك متل هذا يعني كون الزواج حرام أو ماش ورحبانية تدعوه ما فرض الله عليه ما تقول المقصود الله عز وجل خلق بنا للشراوات ونظمها عندك الشهوات البطن عندك يعني ساكم كل شيء إلا أموالناس مباعدة حرم كذا وحرم كذا وحرم كذا وكل كل كل, كل, كل شيء والشر أشرم كل شيء إلا الخمره إلا كذا محرم حرم الله عند الشهوات نظمها الضمح سبحانه وتعالى ما يعني ما كبح أهلنا يعني وأرغمنا على على على جم جماعية وكيف جماعية؟ لا لا لا. المضمحل. ليش ليكنوا ربانيين؟ ضبط سؤال. في نفسنا ما وما نشرب خصوصاً يكونوا في ذلك ربانيين. يشوفوا شو بيش يمر وش يلحق. إذن هذه المنطقة المحرومة رب العزة سبحانه وسبحانه ما؟ يعني اجعل الشيطان يدخل منها. ولكن حذرت عنها من ولا بد كنا في الفصل السابق من الرباح. المرابطة حتى لا يدخل الشيطان لأنه إذا دخل خلاص بسيط عليك مملكة فيه. ربما يستوري على الجيوش يستوري على العرش ويصبح يتصرف في كل شيء ويستوري كما هو العالم الآن كله يستوري على العالم الشيطان حبول الله ولقد أضل منكم يجيب الأجهزة هذا السفر هذا السفر اللي قد ترابطه عليه ونضده الشيطان ونحربه الشيطان ونسلحه ضد الشيطان شو السلاح من قدر الشيطان م? إذا هو أراد ان يدخل باب شوعان بينو خلى ادم في القران هل هل على شجره الخلد وملك لا يبلغ شجره الخلد وملك لا يبلغ كل واحد منه يريد يريد ان يعيش مدنة ما في احد يريد ان يعيش <تصفيق> ثانيا الملك سبحان الله قال انه ولد خلال فوسلهم الشيطان ليبديه لهما موري وقال ما نهاتوا ربكما عن هذه الشجره الا ان تكون ملكين او تكون مرخ ملكين او ملكين كلنا قلون كلاهما أه كلا الثاني هو اللي يدله على الملكين قدوت على هذا دلوا على شخصي الملك الملك كملهم كل عن كل ملك وكون عن وكون خالد هه وملك الله يد الملك الملك والملك الملك يعني تكون يكون حاكم دائم وكل واحد منه يغني فينه سلطة يكون بدله على سلطة سواء دي داخل الجنة. او يكون عندك مملكة. يكون عندك مول اذا كنا نحب السملك. ونحب السلطة. ونحب كذلك ايضا ايش او خلق. او تكون او لا ليش. او او, أو لا. لا. يا بني اذا مسكنت. فكلا من حيث ولا تخرج. قوله لهم ما وري وقال ان ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين وملكين ملائكه ملائكين او بالملكين الملكين معنى قلنا ملكين وان يصير الملائكه يصير معصوما او يصير صحبه الملائكه دائما يبقى مع الملائكه اذا هذه الرقابات الانسان اللي يمكن ينساق ويجر وناقله نحوه فش تتجا من وين وهذه الثغره ما يمكن يطرد الشيطان منها إلا بامره اولا بتقوى الله عز وجل بتقوى بسلاح التقوى يمكن تحارب هذا العدو والتقوى معناها امتثال ما امر الله وشمام منه الله والصديق ما أخبر به الله يعني ترك الى الله هذا هو اعظم سلاح كما قال تعالى في الايه سبحانه يقول الله أكبر. ال الذين تثقوا إذا مسهم الشيطان، الذين إذا مسهم طائف من الشيطان، تذكروا الذين <تصفيق> تثقوا أصحاب التقوى إذا مسهم طائف من الشيطان، إذا بغيتهم أبغى يترك البلاد، قد تذكروا وتذكر محلو القلب فهو يذكر الله ويرجع إلى الله ويسنهد بالله يترك الشيطان. عسل قال فإذا هم تبصيرون فالسلسة الزعبات هو رسول إذن أولا قلنا سلاح التطلق ثانيا سلاح الذكر ذكر الله عز وجل فبالذكر يترضى الشيطان، عسل والمسلم ينبغي أن لا يذكر عن ذكر الله وأن لا يزنوا لسانك ورطباً بذكر الله فذكر الله اكبر سلاح تضرب به الشيطان وكذلك ايضا الايمان الصحيح وكذلك التوحيد فبالتوحيد والايمان الصحيح والذكر وملازمه التقوى هذه الاسلحه اللي يمكن به تضرب الشيطان ما في اسلحة وقراء الا هذه اذا رب العزة يقول يا بني ادم لا يبسن لكم الشيطان و كما او يقول سبحانه و يعني يقول وقاصمهما لما امرؤه قد بالغ لكم على جدهم المكنون وقال يعني ال... يعني قاصمهما ان ليس بغير الناس احنا بالله عز وجل على انه ينصحهما فيما رسول لنجبر مجبر الدعم به كلمته كلمته وزوجه واغواءه الا بان يقسم بالله زوجه أنهما صح لهما وهم أعفادوا أبدا أن أحد يكذب, يكذب على الله وثم شافوا هو رجل أكبر منهما في الجنة وصحبة الملائكة وثم هو رجل اعلم منهما ها؟ وما يتجرع الكذب على الله ها؟ قال وقاصمهما إني لكم ربما لمن شهد... لمن؟ من ناصحين فدلاهما جبروا أغواهما وجدهم وأحبطهما من ال من حسامة الطاعة وحسامة القرب من الله ووعني المكان الذي كان فيهما كان فيها إلا بنش بالغرور وقاصمهما إن ذكما لمن الناصح فدلاهما وأحبطهما من الجنة ومن المكان الذي كان فيهما أو كان فيها فدلاهم بالغرور بالخداع بالخداع وهم سبحان الله نسيها تبقى الله عز وجل في الأول أخرى فنسيها أولى بن يجدو على العدب نسيها توقع المصيدة في المشكلة أن هذا العدب ونسيا أمر الله عز وجل ونسيها أن الـ الـ الخلوط أو الممكن هذا لا يتم إلا بقضاء الله وقضاله هذا كله نسيها والله سبحانه فإذا أرد شيئا لابد أن هو هي أسبابه والنسيان سبحان الله قد قائل ان النسيان دلو خمسة يبو عليه إن إذا نسي إذا نسي وقع في معصية خيوله ولكن هذا بالنسبة إلى هذا الأمة أما بالنسبة إلى الأمة ابتداء من أهل آبى إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإن نسي الانزال هو الواحد كما قال تعالى كما قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي عن امتي الخطأ النسيان ومسك عليه حتى كلمة الكفر وقال إكراهًا هو واحد إلا فيها دين أمه لما قالها عمار بن ياسهر قال كلمة الغهر فهو برغم وهو مطره فما يؤثر ليش دينهم يدفع رفعا من نسي الخطأ والنساء نسي فآدم وإن نسي أخرى بالنسي آدم لا ولم نجد دوا هذه العوامل كلها بسببها وقع آدم فيه شكل عصير قال الله عز فلما ذاق الشجرة فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجْرَةَ ذَاقَاءَ أي حواء آدم وحواء هي بالضوء وهي الذي جرس آدم إلى التنوء كما قلنا في الدرس السابق لولا حواء ما خانت عن رأسه زرجها فل... فلما ذاق الشجرة بدت بدت الله عز بدت لهما في جرد بدت لهما الله خلاص ما بقصد الإنسان إذا أراد أن يفتح نفسه وأن يعرّي سوءاته هو يرتكب المعصية معصية واحدة هذا الفعل معصية واحدة أنت كتشوك عراه الله وتردد الجنة قال الله لا أوقف صالح الجنة أنت كنت صالح لما كنت طاهرة والجنة ما فيها إلا أهل الطهارة وهل النباغة ما فيها إلا الطاهر ما فيها إلا الطيبين أما النادي يسين الرادي يسين ماشي الجنة حتى إذا جنبك شو سخص تقبط لشي جنة وتدخل الجنة مضطهر من جانب عن الجنة أما تدخل وانتخابيك لا ولذلك حديث الرسول يقول لا يدخل الجنة من جانب في قلبه ماذا قالوا بالرس من جانب مئة سين وخمس بلوث إما يضطهر بالشفاعة وما يضطهر بالنعم وعن يدخل الجنة أما يدخل الجنة الأول وهلة لا فإذا كان أخواني آدم طرده الله من الجنة وعره عره من سوءته وكشفه سوءته عقابا لا سبحان الله بمجرد معصية واحدة كم احنا من معصية التطرد من الجنة المعصية وإحنا بغينا ندخل الجنة بمئة آلف معصية مليون معصية شاهده ولي بيخل ذاق الشجرة بدت ظهرت لهم السوءات وعرهم الله عز وجل وهذه سوق كما قلنا تعريسها سبحان الله هذه غايه الشيطان الشيطان كان غرضه ايش انهم خططوا كما فما قال في الايه السابقه ويا ادم استن زوجي جنة بقولهم لحد شنو لا تقربوا اتجاهه توسوس لهما الشيطان ليش ليبدي ويعريه لهما ها يغدلهما أوحيح. ما وريعن وما قطيعن هم من صواتنا هذه ولكنها المخطط ولكنها دفعه المخطط الماقر كان عنده مخبئ وشن ذاهرنه؟ قلوا أردت لكم على شجرة في هو وملك الله يبلغ فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وريعن هم من صواتنا وقال ما نعاكم ربكم أهنا في الشرس إلا أنتظرنا ملكنا وتبعنا الخارجين اغطاعدوا المخططة ماكية، فسبحان الله المملكة الشيطاني قائمة على العرض وقائمة على التبرج، وقائمة على الخلاء، وقائمة على الفسق والفجور، وقائمة على كل الحياء هذه دولة إيش دولة الشيطان كل دولة تجد فيها العر والتبرج والخلاء والفسق والويلات والفجور والفسق فهي شيطانية هذه أمة شيطانية لا تمس الى الرحمن بسلام ليش لان الشيطان استولى والشيطان نفذ اوامره وحقق رغائبه لانه وسوس له ما ليش ليبدي لكم واليهود سبحان الله في العالم الان حتى بيوت الاسياء فيد من هي فيد ليهود وولينا مسيحة الاقلام المأجورة اللي تتجعل تجعل على حرية المرأة وحقوق المراه وما كذا كلها أقلم شيطانية تخدم للشيطان واليهود كلهم خدمت الشيطان ليش باش يسلموا الشعوب للشيطان ويدخلوا كله الجنة وباش نعامات يكون سهل عندهم يستوروا على ثرواتهم ويستوروا على ما عندهم من خيرات ويحكموهم ويصرفوا منك بجاوه وينحموهم ويشلموهم وكذا اللي حصل في العالم الآن رأيزهم كيف؟ إذن مخطط الشيطان كان هو من أجل التبرج من أجل حرم. ها هو تحقق، فجاء عقاب الله يحكينا على أن عقاب فلما ذاق الشجرة عشان ترتض بدس جاء العقاب من الله انعرانا وفتحنا ليش لأننا لان لأن آدم خالف أمر الله خلوا ما من من لا فجاء العقاب جاء الله عرّعك تشف تسوي والله تضطرنا في القرآن على أن المعصية تجرر المعصية والمعصية تجرر والكفر يجر الكفر والشرك ليش هذا هذا هذا سلسلة سلسلة حتى يكبر في جهاز ولما تضخم هاي تضخم لك العدم بقدر ما تضخم من الويلات ومن المشكلات ومن الشركيات والكفريات والانحرافات بقدر ما يكونوا عدبرهم جبر سبحانه وتعالى لذلك قال الله عزوجل في القرآن كثيرا يقول وجزاء سيئة سيئة سيئة الدنيا فلما زادوا زاد الله غلبه إن الله لا يهدي من هو مسرف الكلام لا يهدي يدله ويقول سبحانه ومنهم أي من المنافقين من عاهد الله عاهد الله بدعة بأدم فرد الله فلما أعطاه أشعب انحرف فلما انحرف زج الله به منكم ومنهم من عاهد الله لأن آتانا من صدق لنصدقا ولنكوننا من الصالحين قال ننفذوا بعضهم فلما آتاهم من فضيه أشعبوا دخلوا به وتولوا أعرضوا عن بعضهم وهم أعرضون قال شو انحقق فأعقبهم نفاقا في قلوبهم وصول الله العالمين ولكن يجب خلاص تكون لك ان لا لك ان الله كذلك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون ما ان تكون لك السوء تكون لك ان تكون لك عند تكون لك ان وتعرض توسى زائفة تبغين <تبخلت> تعورسك تظهر في الشارع أو ليش ما حد يكشف عورتك ولكن من, من الذي يستحي كلوا يتكلموا عورك كل سباق عمره بالعورات مكشوف لكن نحن نتكلم عن من باقي صفترة سوه سنيمة تمخرق على الله أما من سل هو صفة وتجسس فترسه هو وموسى خلاص هؤلاء الذين يتعرضون خلاص موسيف ما أبقوا إنسانين أبدًا قردة خنازير يمكن اللي من العلم اللي قال المصم المعنوي نوي قطع أذان الأمة المصم يعني يفعل بنفسه ما يفعل القردة والخنازير أبو زيد هذه المرأة اللي تمشي تعري تماما خطلايا أش هذه أدي أدي مسلمة هذه بقى أدبية أبدًا هذي المعني إذن أخواني الشيطان كان يريد ان يقيم دولته في الارض والدوله الدوله الشيطانيه قائمه على العري وعلى الفضيحه وعلى قله الحياة وعلى التبرج والخلاء نعم فقد ماذا تلم ما سوء ظنوا قد يخصفان عليهما بورق ورق اتفقا اخذوا شرعوا يخصفان ويغطيان ويركعان هي وَيُشَبِّكَانِ عَلِهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ خلاص أعوذ بالله وَنَكَطْعُوا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ الله أكبر يخصفان يخصفان عليهما من ورقة الجنة من ورقة الجنة يشبكان ويجعلان على فروجهما من ورق الجنة حتى لا تتكشف. يقال آدم بقيا وطأة الرأس مئة سنة حياء من الله مئة سنة مرض رد حياء من الله ما الذي من السبب؟ واتفق يخصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهم جاء نداء من الله عندما جاءهما ربهما والله ينادي لا لا الله ينادي ويتكلم لا بد ان نصدق هذا والله يتكلم ولذلك ربنا أعاب أعاب سبحانه وتعالى العيد الذي سمعه عوسامري ودعي انه الإله قال الله سبحانه وتعالى يعني في بطاقه قلوا فيه العجل هذا ألم يروا ألم يروا أنه لا يكلمهم كيف يقول الإله أولا يكلمهم لا يتكلم ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا الإله لابد أن يتكلم وكلم الله قلوا خلين من المؤتسين اللي قالوا وكلم الله أبوسى موسى ولي كلم الله لا أن الله يكلم لأنه يقولوا إذا كان الله يتكلم هل يمكن الله رحالنا عليه أعوذ بالله الله يتكلم ولكن كيف ما ندري الله يتكلم وهذا القرآن كلامه ومن لم يعتقد أن هذا القرآن كلام الله فهو كافر بالله فأجله حتى يسمعه كلام الله نعم نداء من الله لآدم وحوى نداء توبيخي تقريعي تانيمي تشنيعي يا للعار لي منهجكم لا اله الا الله وهذا النداء سوف يكون لكل عاص لله حينما يطب امام ربنا زين القيامه فكل واحد ينبغي ان يوجد جواب هذا سؤال النداء من الله سيُنكلم ما من أحد لا سيُنكلمه الله ليس بينه وبينه وترجمه عن كل بخارج لابد كُن واحد يناديه الله يعني أقوله ليه أعملش هذه مش نهديك ما شكش الرسول ما تكلمش بيها القرآن ما قلتها في أحاديث الرسول ما بلغت لابد أن أتوب كده هذا الجواب إذن ونادى هما ربوهما ألا منهكم عن الشجره الشجرة يبقى أنه يعرف أنه الله لا عمال وليس التوفيق حتى نبتعد نحن أيضا ألا هكما عن الشجره الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين ما أخبرتكما بأذي الحقيقة إذن لابد أن الله سبحانه وتعالى بين لهم المنعين وبين لهما حتى العدو الذي يريد إذا أهما يريد إيش طردهم لأن الشيطان يريد يريد غضب الله على هذا الإنسان يريد طرده من النعيم يريد إبعاده عما هو فيه من كرامه كذا لا هنا مترون وفقل مسيب لا أمثال خذوا طرده الجميع على من أنتم عنكم الشجرة واقلنا فما ان الشيطان لكم عدو مهين قال يعني ادم وحوراء ربنا ولمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان الله الله سميع هكذا عصى ادم عصى ثم جلل وشهد جحد آدم فجهدت أمتهم جحد آدم لأنه لما خلقه سبحانه وتعالى وجعل في عمره الف سنه وثم عرض عليه بنيه ومن جملة أبنائه داود نبي الله داود فأعجبه أول موقع بصرر على داود أعجبه قالوا من هذا؟ قال يعني ولد في آدم قمت بجهد له من في عمره قالوا ربنا ظلمنا أنفسنا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَالْتَرْحَمْنَا لَنَكُونَ نَمْ يَوْخَاصِرِينَ سبحان الله أم سنة عصى هكذا عصى آدم فعصت أمته كذا جحد آدم فجحدت أمته فجحد آدم لِأَنَّهُ لما خلقه سبحانه وتعالى وجعل في عمره آلف سنة وثم عرض عليه بنين ومن جملة ابنائه داود نبي الله داود. هو أول ما عبده. قل دا قل يعني كم سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه هذا سنه يعني ولد سنه سنه سنه سنه سنه من في عمره قال يعني, يعني من سنه سنه ستين سنة قال سنه كم قال ألف سنه قال انا سنه ولدي هذا أربعين سنه في 40 سنه أربعين سنه سنه خلاص سنه سنه سنه تسع مئة وستين سنة لآدم وإذا ملك الموز ليقفض لما جاء وقال ما تريد قال أقفض في سنة؟ قال نعم مئة وستين سنة قال ما رجعنا ألف سنة قال ألم سأطيني والدك بلان داود أربعين سنة سبحان الله قال أبدا وإنه قالوا الإنسان يجوز ينكر ينكر يعطى الولد ينكر يجوز يرجع فيه لا رجع يعني ينهى أن يعود ال أن يعود المتصدق في صدقه والعائد فيه بذية وفي صدق لك الجلبي العائد فيه خير ولكن في غير الولد أما الولد فيجوز بإجماع العلماء يجوز للإنسان أن يرجع في عطاه لولده البرح عطاه ومن الذوق كذا وجد ذا آخر كتبه والقادم كذا وسمرجع نص ما تمرشيرجع لا هذالك ولا لا, لا هذالك بإجماع العلماء خلو من, هذ... من ذلك اليوم جعل الله الشهود وقرسه عزيزه زيت جحد آدم فجحد ثم سو. كل من نجهد كل واحد يجهد لا بد أن يكون نجهد نجي واحد نجه. لم يا إخوان آدم هذا جعل الله سبحانه وتعالى المخرج لأنه كل إنسان يخطئ كل إنسان يعصي كل بني آدم يخطأ وكل إنسان ينسى وكل إنسان يزل وكل إنسان سبحان الله الطبيعة الحرة كيف وقع على آدم وقال لنا وهذه كانت مدرسة والرآن الله كيف جدزلنا كيف يرجع وواش يمكن يرجعه ولا بد أن فعلوا ما فعل أبونا فأبونا زلّ فرجع وقبل الرجوع كلنا قبل الرجوع بخلاف الشتاء الشتاء ما رجع من كل شيء شتاء لأنه الشتاء شيء من أتلقى هذا طلب ندم على ماذا طلب اطلب التمديد التمديد في التمرد. يبقى متمردا ويبقى يلقى يمسع لكن هذا مش يطلب في ندم، اندم اولا اعترف وهذا المؤمن يعترف بذنبه وثم يندم وثم يلوم نفسه يلوم نفسه وثم يستغفر الله باب الله يبكي وده الخامسة ما يقتع ما ما يقطع ما يقطع الرحمة لله يبقى عند الرجف الرحمة لله عن شو كشوف ربنا لا اعترف ربنا ضرمنا انفسنا وادل على الندم وادل على اللوم ربنا ضرمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا واتحبكم المغفرة لا وترح وترحمنا لنكوننا من الخاسرين الشيء تطلب هذا والله لو طلب هذا كان ذكره ولما هو في خيله لأنه في الأول ما قبلش آخر كما قلنا فيما سبق لو قبل الأمر هذا قبل ولكنه خاف يزلل بالأعلاف الله اول ما قال رفض من أول وحده رفض سل الله رفض أمر الله رفض المهم يا إخوان يقول عزوج يعني ها قال قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين فش الأمر الرباني وقال أبيط ما بقى ما بق في الدنيا في هذا المكان أبيطوا جميعا الشيطان وآدم وزوجته الكل يخبط تثبتوا الشيطان هبط ليش قلق بيت منها بدنا لن... نبقى مكاننا ل... مكان في الجنه ليش المكان هذا كان طاهرين ما كانوا نظيفين انتبهتوا لتلوثوا خلاص ضربه وبيتوا الشيطان هبط لين العصر خبط منها كان انك فما يكون لك انك تضرب فيها ما تخرجنا من الصرح ايوه وادام عصر وحوّا كان يرجع عصر ولكن قال بعضكم لبعضنا هذه العداوة بينكما ستستمروا الى ان تقوم الساعة والله انزل هذا الكتاب بين عداوة الشيطان ومن اين يدخل الشيطان وكيف محاربة الشيطان بدين عداوة العداوة مستمرة فالحرب دروس بيننا وبين الشيطان وجلده عبيتوا بعضكم لبعض عدو ادم و... و... واسباعه و... واولاده وذريته كلهم أعداء لإبليس وذريته، وإبليس وذريته أعداء لآدم وذريته. ولكن مع العصر، ومن المنتصر ومن ومن الفائز هو اللي في صف الله، اللي في في حزب الله واللي ها في في في في جند الله هذا هو المنتصر. سواء هذا هو الضافر، سواء انتصر في الدنيا أو مات في سبيل الله. لان الذي يموت في تابع في إما النصر في الدنيا وإما مش في الاخره واللي في الشيطان هو ان سواء انتصر او ذهب على كليهما. فالله بي بين الحزبين وبي الفريقين وإحنا قلنا انا ها حزب الشيطان علامته ما هي هي ها العري والتكشف والخلاعه والفساد والانحراف والاستهتار وعدم الحياة ودولة الرحمن ودولة الإسلام على ما سوهما هي هي اللباس والحجاب والحشمة والحياء والوقار والوقار والحياء وغير ذلك من كل فضيلة لهذا قال الله عز وجل هربيتم بعد كل بعض والحرب ما زالت قائمة بين الشيطان إلى الآن بين الشيطان وبين الإنسان الى ان تقوم السعادة بعض الحين بعضنا ثم قال ولا كن في الارض مستقر ومساء لاحية الارض هي المقر في لكم الان وقد تدوزوا فيها ما تيصر عندكم المستقر عندكم ايش عندكم المياه عندكم الـ الـ الـ النعم من الحبوب والخضر والفواكه وعندكم العمس الهواء وعندكم السمك وعندكم اللحوم وعندكم الليل والنهار وعندكم التدفئه وعندكم وذا بدون دوزوا يعني واحد المده للتدريب ها? يعني والامتحان وبعدين تموتون بعد ما تموتون تبعثون ثم اما, إما إلى الجنة تقطف هذا أرض إما إلى الجنة فورا وإما إلى النار اللي من حزب الله إلى الجنة واللي من حزب الشيطان النار بعد بعد ما تمر الحرب نشوفوا إيش كل اللي ينجح وإيش اللي الفرط في... في... في الحرب يقول ولا كن في الأرض مستقر محل الحرب في في الأرض ولا كن في الأرض مستقر ومساء إلى حين إلى تموسين أو إلى قيم الساعة هم إما... بالنسبة للنوع إلى قيم الساعة وبالنسبة لكون الشخص يربونهم زاي لحد قال فيها تحيون وفيها تموسين ومنها تخرجون فيها حياتك الحياه اللي غتعيشوا في هذه الارض ها حياه التدريب وحياه الامتحان ايه وحياه الحرب صحيح وفيها تموتون ومنها تخرجون ولما تخرجوا غاب يمسد ايش الصراط بين بين, بين من, من هذه الارض الى الجنه اللي يسلك ولا يسلكوا الا حزب حزب الرحمن هم الذين يمرون منهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالبرق ومنهم كجواد الخير ومنهم من يجري ومنهم من يمشي ومنهم من يزحف ومنهم من يتردس وما اسمع الشيطان في جهنم صلى الله عليه وسلم ايه فيها تحيون وفيها تموتون ومن ه... اذا الارض تلقى ما فيها ولا احد بعد القيامة وبعد ها؟ بعد الحساب ما يمقى في الارض احد تبقى خلاص الله بيع ثم قال يا بني آدم قد انزلنا عليكم لباسا بعد ما بين دولة الشيطان ماذا فيها أراد أن يبين دولة الرحمة ودولة الإسلام الدولة الربانية أشبيها قال يا بني آدم قد انزلنا عليكم لباسا انزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم اللباس إخواني عندنا لباسان لباس روحي رباني ولباس جسماني لباسه. اللباس الأول وهو اللباس الثاني وهو اللباس الجسماني بين الله زوج قل فيه يعني الأزامكم محتاجين لللباس. فما ما مثل الحيوانات الحيوانات خلق الله للباس منها من الش من البقر والغنم والماش وغيرها ذلك أنتم لباسون فيها محتاج إلى لباس آخر لا. أما أنتم فلا لكم اللباس. فالله أنزل علينا لباساً. كيف أنزل؟ ويجب أن انزل أنزل سبحانه وتعالى أي شرع لنا في كتاب التنزيل أن, نلبس. أن نلبسه. قلنا نلبسه لباس، هو من جملة الإنزال أيضاً بقدرته أنزل. بقدرته بإرادته بعلمه بحكمته أنزل. ومجئنا منزل انزل المطر والمطر سبحان الله ينبت لنا النباتات مثل لنا القطن ينبت لنا الكتسان ينبت لنا اشياء نستعمل منها اللباس وينزل كذلك سبحانه وينزل ينزل ينزل امطار والامطار تنبت النباتات والنباتات ساكلها الحيوانات التي منها أسواف... التي نلبس اصوافها وابارها واشعارها غداني. فكل هذا هذا اللباس منزل من الله عز وجل منزل تكوينا ومنزل ايش اراده من ان ان شرعا ملبس الملزل من باراده من الله بقدرته ومنزل ايضا بشرعه فنحن مأمورنا بان نلبس هذا اللباس الجسماني عندنا اللباس الروحي وهو لباس التقوى سماه لباس التقوى قد نزلنا عليكم لباسا يوري سؤاتكم يوري سؤاتكم إذا عندنا سؤا بشر كفتيها هل الذي بس الذي أنزله الله يوري سؤاتكم وثم وريشة هذا اللباس بس كف الداخلي يسمى الليبس والذي يخرج من الإنسان ويتزين به خارج مع إخوانه ومع في سراطه وكذا هذا يسمى الريش فعند الليبس داخلي والليبس خارجي اللباس غارب يسمى الريش فالريش واللباس كلاهما من ظهرنا نواري بهذا سوقاتنا وعندنا لباس آخر روح روحي يعني صرنا من فضيحة لا مع الله ولا مع الناس ما هو التقوى ولباس التقوى ذلك خير لباس التقوى خير من, من لباس الجسمية ما شو لباس التقوى هو التوحيد هو الإيمان هو الطاعه لله هو الصلاة والصيام والزكاه والحج والجهاد وقراءة القرآن والأطناء كل هذه الفتاة هي تغطي تغطي ماذا تغطي روحك وتغطي عقلك لان عقلك سبحان الله ما يتزين وما يرتبط بالله وما يمكن ان يشكو ويطهر وينمو يتزين الا بهذه اللباس. وخصوصا يوم القيامه انه لباس الله ليس لباس حينما تسقي الله وتتلقى عن الله تكون قد اخذت لباس الله وهذا اللباس افضل من اللباس الاول ولا ينفع في الاخره الا هذا اللباس نعم الله اكبر الله والأسئلة التي عندنا هنا، يقول الأخ يدعم علماني أن حد الردة ليس مذكورا في القرآن أما الأحاديث التي تتكلم عن الردة فهي من اختراع العلماء الاوائل ويزعم أن أحد كتاب الوحي ارتضى ولمعاقب الرسول صلى الله عليه وسلم والمهنة التغذر له الرسول هذا كذب بل أولا هذا الذي لا يقوم بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم هذا مرشد كافر من لم يؤمن بالسنة النبوية المفسرة والشارحة للقرآن فهذا كافر مرشد بالمهنة لنا لان الله هو قل الرسول صلى الله عليه وسلم انزل القران ومثله معه يعني السنه تفسره وتبينه وانزلنا الى الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه والبيان هذا اذا لم يسم الرسول صلى الله عليه وسلم في احد يبين ما في القران الناس قد يسترفون في معنى القران من الذي اضربنا عن القران هو الذي نزل عليه القران هو الرسول صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالسنه النبيه فقد هذا من جهه ثانيا ان الحد الردة ورد في كتاب القران فالله يقول ان جزاء الذين يحاربون الله من الذي يحارب الله يحارب شرعه يحارب كتابه ثم يحاربون الله ورسوله من الذي يحارب الرسول يحارب سننه بل يحارب شريعته فالذي يحارب سنه رسول الله او ينكر سنة رسول الله فهو محارب لرسول الله ولنا محارب إننا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ما في فسادة شر من هذا أن يقتسلوا أو يصلبوا أو إذا, اذا إذا اعترف لأنه إذا كان في القرآن يعني ما يدل على حكم الردة ويقول أول ما ينبغي يتبق عليه على عليه كالايه هو ينبغي نقتبه هذا هذا, هذا المرتضى بنص القرآن الكريم لأنه حارب الله وحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم والسيد عليه الصلاه والسلام يقول من بدل الذين هو فقتلوا هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وخير الصحيحين الصحيح. ثم يقول يقول قراءه الحزب هل هي بدعه هذا السؤال دائما يترك وقلنا يا اخواني الله عز وجل يقول في القران فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصته لألكم ترحمونه لكن ذكر الإنسان يقرأ جماعة من عجل الحفظ وإنه إذا لم يقرأ جماعة نسية القرآن قطعا فكل علماء هذا يباح له أن يقرأ جماعة وإلا أول من حارب القراءة جماعة المالكية ففي الشيخ خليل وأقول في الشيخ خليل ومن من أراد أن أتيه من به فأول من حارب القراءة جماعة هو الامام مالك رحمه الله في الشيخ خليل موجودة من اراد ان, أن يقراها فهي موجوده وفي اجماع نحن ما نقرا عن المالكيه هذا مذهب المالك المالكي وطبعا في المغرب المذهب المالك المالكي يعني يحرم القراءه اجماعيه الامام مالك هذا بينكم وبينه اذا قلتوا هذه فالاممالك هو الذي يوهد هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو بصحي لي. ثم يقول يقول الأخ ما هي آخر آية في القرآن الكريم وهل هناك فصل في هذا؟ نعم يقول آخر آية نزلت في الأحتم. ويقول تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأسممت عليكم من نزلت في حدث الوداع في عرفات. آخر آية في الأحتم. وآخر آية نزل حدث الوداع منها بقرص صعصم من الحجة. كل يعني ها بجد بعض الحج المحرم وثم سافر وربيع نجمر فيه كرسو مستعد في رفوق الآية في المدينة نزل آخر واتقوا يوما ترجعون فيه الله لا واتقوا يوما ترجعون فيه من الله رفضناه كان هم استعد اتقائي هذا اليوم الذي يرضين التي ثم يقول الآخ ما هي طريقة الوجو على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم <تصفيق> لا إله إله في الله الوجو ماذا توقع ومن توقع كونه على الوجو في نفسه فتوقع صلى الله عليه وسلم مرة و مرة و مرة ثلاثا هذا هو رسول الله ومضمضة والتسمية النية النية أولا ثم التسمية ثم المضمضة والاستشاق والاستنسار وثم غسل الوجه الوجه وغسل يدين المرفقين لأولا اليمنى ثم اليسرى ها وخل الأصابع وثم مسح الرأس والغذنين والغذنين من الرأس مرة أو ثلاث مرات حتى ثلاث مرة والرأس واردة وهي صحيحة كما يقول حافظ محجر وخيره وثم غسل الرجلين كذا هذا كان فيه مشهي حتى يلقى يلقى وثم في الآخر قول أشادوا لا لا بنس الأسبوع لا ت تعلم السماء لا أول الكيف لا شنو الله اله الا الله جميل السوالف سبحانك الله, الله ونحن <تصفيق> من كف واحد هذا هو ثم سؤال آخر يقول كيف نتخلص من التبعية العمياء ونحن عندنا كل شيء في ديننا هذا الجميع هذا هذا يعني الحل موجود ومن ياخذ به الرجوع لكتاب سيد ربنا سبحانه و رسولنا صلى الله عليه وسلم الحل واحد ولكن ما. ثم يقول هل الاسلام يقدر المعاصره هو فالمعاصره يجب ان تخضع للاسلام لأن المسلم يتعثر العصريه يجب ان تسلم لذلك الحضاره والعصر يجب ان ندعوه للاسلام ندعو العصر للإسلام، ندعو الكمبيوتر للإسلام، وندعو إيش التلفزيون للإسلام، وهذا هذا هذا لشافوا هذا والبلوتوث للإسلام، الإسلام من الإنترنت خذ ناسلة، يسلم. يسلم، ندعو للإسلام، والطائرة تسلم، والجدية. كل ال... هذا الحياة تسلم، لا أن الإسلام يتحضر، لا، يتعسر للعصران الإسلام. لا. الماء الما يتحذر اذا تحذر الماء ارجع سب الماء من خلق الله لنا الماء اللي يبعث ادم هو اهد اذا تعذر وجاء عذري من جاء زائد من عازفة دائف فكذلك الاسلام ثم يقول الاخ <تصفيق> أسرة الخيم في أوروبا ولها الجنسية برجقية ما حكم الشراء يعني من تجنس كانما انكر دينه ومن انكر دينه فرشكم معروف يعني الأصلاح يقول من انتم إلى غير أذين فقد كفر اين انتم لغير بالذين ولغير الديني ولغير شريعته هذا خلاص أيوه. وتعرفون أن مصير الأولاد مصيرنا الناشئة خلاص في أوروبا كل الأولاد تسعين في المئة بل تسعوذوا تسعين في المئة ذهبوا خلاص هو أكبر بلد ولهذا قرصة الأظماء لأ من أقام بين أظهر المشيكين فليس من أنا بريء من من أقام بين أظهر المشيكين لا ترى أنا أظهر ثم ثم يقول هل يوجد تجوز صلاة وراء إمام النمام نمام ما شاء الله قالوا كوني يقبل الإنسان قلوا حيثم بشي شريح وحد العبد قالوا للعبد هذا العبد ما صبر عبد ما قدم ما شاء الله يخدم ويهزه ما شاء الله وخنفر ويبتشتب ويبتشتب قال العبد القصص يعني يخدم ما شاء الله ولكن قل مولا غير إنه نمى نم. قال نمى خلاص عمر صنعه قبير شرى العبد عبد عباين عامسين يخدم أيام كذا يتصل في العزيوز والأسفدار كذا يلقى في واحد النهار مشاء الله كثيرا خصوص المعيقية من الحرب قال الله كثيرا يعني شو دير يجرس وشلطه رهدار مع كذا كذا ومن هوليك الطريقة تبقى تخلى عن الزواج ورفع الكيفية واحد عامسي واحد ما حبا نعمل خلاص هاش هي خايا شخص عامسي تقطع له المنقص هذي عني هذي الشعور إن شاء الله نعبده كذا كذا واش انا عندي قلة ذيلي غدالحد قالوا هكا قال نسمع بلي تقراش قال لا خصك تبقا مش انا عند الاهليه ديالي قال راه هاد الليله غادي يعمل الرجل نعملكم اخوكم قوله اللهم اشفي وعاف فيه, فيه. اللهم اشفي شفاء الله سؤال اخر يقول رجل واعد امراة واعطاه الميثاق ك... وهي كذلك بالزواج والحاله هذه وهو لذا اذا في قراءه في قراءه القران ومعاده اليه هي صلاه الاستخاره وما لا تقود لي هل يتزوج بها قريبا ام يكمل قراءه القران مع دراسة العين القراءة والقراءة تفوز تفوز لي القراءة أم المستوزة هي تنزاق إذا أرادها في السفر تنزاق وثم القراءة إن شاء الله بيكون خليش مع ثمين القراءة وبين التوجق ثم يقول يقول نفس الشهر يالس إني عن الدراسة وتوجهتم إلى حفظ القرآن نعمة ما فعلت اللهم رفقوا الحفظ يا رب. ثم يقول هل يجوز أن تقرأ ستين حزبا على الميز في تلك الليلة التي مات فيها ما فعل هذا الرسول صوته ولا أصحابه ولا ينفع من الإنسان إلا إلا مات ابن آدم من عمله إلا من ثلاث صداقة جارية أو علم المنسى الزعوبيه هو الصالح يدعوها ثم يقول ثم يقول شاري مهزراء قطلوني من الجماعة من صحح نيسا وان يدون ما او تو اصل المنظر من الماء عند الديار <تصفيق> وذن الاخر يقول ليش تجيوا بالاسئله لانه قرب ان شاء الله رمضان وبقوم نعطله الى وقت رمضان ان شاء الله وكانه صدقه ثبت الرسول صلى الله عليه وسلم ان اربعه انواع من الوضوء لكن نرى عامه المسلمين يتوضؤون الوضوء الثلاثي فقط يعني نقصهم يعني اربعه يعني توضع الصلاة مره مره من مرة وتوضع ثلاثا ثلاثا وتوضع ثنتين ثنتين أما الرابع ما عليه ثم يقول أنا أطلب العلم لذلك في هذه السنة وجاءني العلم صعدا فبن الله جاله العلمين يا ربي يا ربي. يقول نريد تعريف التقليد ليس ومن شيوخ السلفية في النور والعالم علمني ما هي السلفية السلفية معناه السلف هم أصحاب رسول الله صلى الله من لم يكن على عقيدة أصحاب رسول الله فعقيدته ضلال أصحاب رسول الله والذين رضي الله عنهم ورضوا عن سبعة الاولين من المهاجرين والأنصار والذين تبعون بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه هؤلاء هم سلفنا من كان على طريقتهم عقيده واعباده واخلاقا وسلوكا فهو الناجي عند الله وعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين وكل الفرق بالنار الا ما انا عليه واصحابي هذه سلفيه ثم يقول إذا كان الرجل يصلّى وترك دعاء للسفتاح فهل الصلاة صحيحه؟ قلت لا نعم الصلاة صحيحة ما يوجبنا لما سنة أن تكون دعاء للسفتاح ثم يقول إذا كان الإنسان يقضي رمضان فأفتر عمدا هل يجيب عليه القضاء؟ نعم يجيب عليه القضاء فالكفارة لا الكفارة خاصة في رمضان ثم يقول ان بين الرجل وبين الشرك تركه والكفر ترك الصلاة ما معنى الشرك هنا يقول مرض بالشرك الذي لا يصلي هذا أطاع الرحمن ولا أطاع الشيطان ومن الذي يطاع الرحمن فهو مرض يطاع الرحمن مرض الشيطان فقد جعل طاعه الشيطان شركا بالله سبحانه وتعالى لأنه عبد الشيطان آدم لا تعبدوا الشيطان بإنه إذا أطعتم الشيطان يعني عدد سموه ولو الشرك بعيده ثم يقول أهل المسلم تارف للصلاة كافر ويكتب مع الكافرين مغضوب عليهم والظالين ثم إذا مات هل يصلى عليه أو غير ذلك فهذا دائما نقول إن الذي لا يصلي أحد رجلهم ثم أنه يستهدئ بها يستهدئ بأهلها فهذا كافر مرتب او اذا كان يعني ي وليصلي ولكن يعترف بوجبه ويعترف بانه مجرم ويعترف بانه ربما يدخل النار وكذا الى اخره فهذا اذا ما يعترف بوجبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم وفقنا جميعا لما تحب وترضى سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اصله وسمو سبحان ربي رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب